وَقِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الشِّيَامِ وَقَصَدُوا إِلَى هِسَاءِكُمْ هُمْ لِبَاسُ الْكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ الْهُمْ عَلِمَ الْقَوْلُ أَنَّكُمْ كُمَّتُمْ وابتغوا ما تتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفيط الأبيض من الفيط الأسود من الفجور ثم أتموا الصيام إلى الليل فلا تباشروا في المساجد تلتطود الضعف لا تقعدون كذلك نبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أما لك Riqun' al-amal al-nasib al-ikhmi waatum taqlum. Yasalum ta'al ahlak. Kuhilah ma'ati tulun alshuwa من تقام وتلبّي بيت من أبوابها، وتقال الله لعلك تفلح. وقاتلون في سبيل الله الذين يقاتلون لكم ولا تعصوا. إن